في الارض مرتين ولن تعن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاء سوخلا الديار وكان عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة اليسور وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن القرآن يهدي الذين يؤمنون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاب أليم وأدعو يريد دعاء بالخير ولكن الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فما حولنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا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 ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ما يضل عليها ولا تزور وزارة وزارة أخرى ومن كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن هلك قرية أمونا مترف فيها. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا هُثَّرَ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّهُنَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من فَغَيْرَ رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَنَّمَا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كاترون درجات و أكبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقع دموما مخضولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ وَرَأَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لَهُمَا جَنَاحَ هُوَ مَا كَمَا رَبِّي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ولا وكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنَّمَا تُوَارِدُونَ نَغُومَ بِتِغَاظِ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِ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 أولادكم خشيت إملق نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا السنا إنه كان فاحشا إنه كان فاحشة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 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ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 ولا تجعل مع الله إلى آخرة القاف جهنم مملوء ممدحورا أفا أصحاب ربك بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا, ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما سبحانه سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه تعالى عما يقولون علوا كبيرا تسفح له السماوات السبع والأرض وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا تَرَأَتْ قُرْآنًا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وبين 112. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون نجوى. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعونا خلق جديد، أكونوا حجارة، أكونوا حجارة أو حديد، أو خلق مم مما يكبو في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسيغضون إلّا. ك رؤسهم ويقولون متاهو والعسا يكون قريبا يوم يدعون فتستجيبون بحمده يوم يدعون فتستجيبون بحمده وتظن 124. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزو بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينينا 125. ربكم أعلم بكم ي شيئا وما أرسل لك عليهم وقلام أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبين على بعض وأتينا داود زبورا انكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب ويرجون رحمه ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا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 وَلَوْن وَآتَيْنَا ثَمودًا نَاقَةً بِصِرَّةٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُسِلُوا بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَطِبَ لَكَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإفقل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 دور ليته الا قلنا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن نجهننم فان نجهننم جزاؤكم جزاء موفورا 119. واستفسث من استطعت من بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هرورا أَذَلَّكَ عَلَيْهِ الْسُّلْطَانُ وَكَفَأَكِ وَكِيلًا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَيْضًا يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِفًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ كِلَّهُ أَمْ أَمِنْتُمْ أَيْضًا أعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا لا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 خرج صديق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء. سَرًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الروح من العلم إلا قليلا، ولئش إن لا نذهبن بالذي أوحينا إليك، ثم لا تجد لك به علينا وَكِلَّ إِلَّا رَحْمَةً مِّرَبْبِكَ إِن فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ لِمَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا كُفُوراً وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَنْكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعٌ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن إذ جاءوا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 وبكموا وصمّا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعرا ذلك جزاؤه بأنهم كفوه بأياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظامه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 وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل ام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 قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافث بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا